صراط الذين أنعمت عليهم غير المرضوب عليهم ولا الضالب ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوليد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد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 الذي جعلنا الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قيله ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال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 وأزنفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل يواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب أدخلوها بسلام أدخلوها بسلام ذلك يوم الخدود لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرنهم أشد منهم بطشًا هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهير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 ومن الليل فسبح وأدبر السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إن نُوحِي وَنُميتُ وإلينا المصير يومَ تَشَقَّقُ الأَرضُ عَنْهُمْ صِراعٌ عن ذَلِكَ حَشُورٌ عَلَيْنَا يَسِيرُ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّةٍ كِتَابَ الْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ